بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الاختود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود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 ذلك الفوز الكبير إن بطش شربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل تاك حديث الجنود فرعون وثمود